محمد ابن حسن الدريعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأسأله سبحانه وتعالى ان يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله نبينا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه في الله احييكم جميعا بتحيه الاسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الاخوه موضوعنا اليوم موضوع ذو أهمية كبرى في واقعه وفي مدى حاجتنا نحن أمة الإسلام إليه في مدى حاجتنا إلى معرفته ومعرفة موقعنا فيه وموقعنا من حيث الاهتمام به ومن حيث التشبث به والالتزام به موقعه في عقيدتنا وموقعه في حياتنا ومن ثم ما عسى ان يعرفه الاخوه الكرام من اهميته من حيث اننا نعيش عصرا الله سبحانه وتعالى أعلم بحال أهله فيه، فنحن في عصر كثرت فيه المغالطات وشاعت فيه الشبهات وتفرقت فيه الجماعات إلا ما عصم ربي. أهل السنة والجماعة مفهومهم في ضوء الكتاب والسنة. هذا الموضوع أيها الإخوة يتطلب مني أن أركز على جوانب أذكرها لكم كرؤوس أقلام أولاً ثم أحاول أن أفصل ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً في الوقت المحدد لنا في هذه المحاضرة فأولاً حاجتنا إلى معرفة هذا الموضوع وأهميته ثانيا ما معنى أهل السنة والجماعة وهل هذه التسمية جديدة ومعاصرة أم أن لها جذورها التاريخية الضاربة في تاريخ الإسلام الأول منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام بلغها عليه الصلاة والسلام بنفسه وتحملها من بعده أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان ثالثا هذه الجماعة القائمة على السنة ما منهجها ما هي أبرز ملامحها ما هي الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بهذا المنهج حتى حصلت على تلك الملامح والعلامات ما آثار أهل السنة والجماعة في أمر الإسلام وفي أمر الأمة الإسلامية إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم من هم الذين فارقوا جماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة وما هي أبرز ملامحهم في واقعنا المعاصر وما هي الآثار السلبية التي ترتبت على وجود هذه الجماعات والطوائف التي أقول إنها فرت من الحق إلى الباطل وسارت على خط نهى الله عنه وخط نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما السبيل إلى معالجة هذه الظواهر التي صارت تحت راية الإسلام وتحت مظلة الإسلام ممن الإسلام يتبرع منهم أو من أكثرهم ايها الاخوه الكرام لعلكم ادركتم اهميه الموضوع ايها الاخوه حاجتنا الى معرفه مفهوم اهل السنه والجماعه تتلخص في كلمات قصيره لا ارى ان اقف عندها طويلا لوضوحها من جهه ولان الوقت يسابقني وأنا أتحدث في هذا الموضوع فاولا تبدو حاجتنا في معرفة هذا المفهوم أننا نحن أمة الإسلام مؤتمنون على هذا الدين القويم والهدي الإسلامي الرشيد واتماننا على هذا الدين يتطلب منا أن نفهمه وناخذ به بقوة وأن نسلك به مسلك السلف الصالح الذين سلكوه وأخذوه حتى ظهر بهم الإسلام وعز جانبه وذاع ذكر ذكرهم وشكر الله عملهم وترضت الأمة عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فنحن إذن أمناء على هذا الدين ولا يمكن أن نحمل هذه الأمانة بحق حتى نسير على ذلك المنهج العظيم والهدي الشريف الذي اثنى الله عليه بالقرآن كما ستسمعون واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون إن شاء الله وحذر الله ورسوله من مخالفة ذلك المنهج العظيم ثانيا إن وجود اهل السنه والجماعه على حقيقتهم يعتبر امتدادا عظيما لذلك السلف الصالح الذي كما قلت رضي الله عنهم ورضوا عنه واثنى الله عليهم ونحن بحاجه الى ان نبحث لانفسنا عن الخط العظيم الذي سار عليه أولئك حتى نسير عليه وننال من الله الرضا كما نالوا باذن الله وحوله وقوله ثالثا ومعرفتنا لمنهج اهل السنه والجماعه وحقيقتهم للتشبه بهم يعني ان نقطع الطريق على دعاه الضلاله وأهل السوء والمحاربين للإسلام الذين يقولون أين الإسلام في امته أين الإسلام في سلامة المعتقد وأين الإسلام في صلاح العمل وأين الإسلام في فوائل الأخلاق وأين الإسلام في عدالة التشريع وأين الإسلام في ولاء الأمة الإسلامية بعضها لبعض؟ أين الإسلام؟ أهو في هذه الفئام والفرق المتضاربة المتشاحنة بل أقول والمتلاعنه أين الإسلام؟ فلا بد إذن أن يبرز الإسلام في جماعة تعرف بأهل السنة والجماعة. كما برز في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وأرد الله أن يجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان. إذن معرفتنا لأهل السنة والجماعة يعني يعني إبراز الإسلام وإظهار الإسلام كما وعد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأن هذه الأمة لا تزال لا تزال طائفة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة فاذا هذه الأمة التي تبقى ظاهرة لا يمكن أن تظهر وهي متفرقة ولا يمكن أن تظهر وهي معتدية على الإسلام تجره إلى خطوط متعرجة تجره تارة إلى بدعة ومبتدعين تجره تارة أخرى إلى علمانية وانحرافات سلوكية تجره أخرى إلى أمور أبطلها الله سبحانه وتعالى فاذا اين الاسلام فلا بد ان نجيب لا بمجرد كلام لا بخطب منابر وانما نجيب ها نحن ها نحن نري من طلب حقيقه الاسلام فينا ها نحن اذا قلنا رضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حافظنا على ما كانوا عليه حافظنا على المجد الذي أبقوه لنا لا بل حافظنا على الحق الذي ماتوا في سبيله كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رابعا ونحن بحاجة إلى معرفة هذه الطائفة المنصورة حتى لا يقول المبتدع انتصرت حتى لا يقول المبتدع انتصرت وظهرت ونحن نعلم أن في عالمنا المعاصر طوائف تعد بالملايين الآن ترشح نفسها ويأمر الله أن يظهرها بحوله وقوته ترشح نفسها أن تكون لها قيادة العالم الإسلامي عجيب ترشح نفسها وهي لا هي على السنة النبوية ولا على الجماعة الإسلامية بل فرت من السنة وفرت من جماعة المسلمين. إذن فنحن بوجود أهل السنة والجماعة نقطع الطريق على هؤلاء حتى لا يقولوا نحن أهل الإسلام لا والله إن الإسلام ليس مجرد لو يلوكونها بألسنتهم إن الإسلام عقيدة خالصة وعمل صالح ثم إننا خامسا نذكر حاجتنا إلى أن نتشبث ونتشبه بأولئك ونسير على منهاجهم أولئك الذي فهمناهم على حقيقة الأمر بشهاده القرآن والسنة نحن بحاجة إلى ذلك حتى يتربى على هذا الأمر اجيالنا ابناؤنا بناتنا هؤلاء الذين سيخلفوننا على هذا الأمر العظيم إن شاء الله أرأيتم لو أن هذه الأمة لا سمح الله ذابت في تلك الفرق الضالة المبتدعة والمنحرفة ماذا عسى أن يقوله أبناؤنا عنا غدا إذا قرأ الأبناء سيرة السلف الصالح أهل السنة والجماعة وعرفوا تاريخ أبائهم وأن ابائهم في جانب واهل السنه في جانب ماذا سيقول الابناء عنا غدا اقل ما سيقولون حسبنا الله علي حسبنا الله, عليهم حسبنا الله عليهم الله عليهم الله كافيهم كيف لم يعرفون طريق الخير ويكشفوه لنا بعلم نافع وقدوه طيبه صالحه إذا فنحن بدراستنا لمنهج اهل السنه والجماعه ومعرفتنا لهم نوجد بإذن الله تعالى من أنفسنا القدوة للأبناء والبنات حتى يمتد هذا الأمر العظيم وأخ.. وأخيرا سادسا أقول لكم ونحن في هذا البلد الأمين ونحن نتفيا ظلال هذا الدين القويم ونحن نعيش على أرض العقيدة والشريعة أقول لكم إنني أحمد الله وأشكره أننا لو فتشن إذا فتشنا عن أهل السنة والجماعة فسنجدهم أمامنا في أباء كرام وأمهات كريمات عرفنا عنهم هذه العقيدة شربناها أو رضعناها في من ألبان الأمهات. فإذا غذتنا الأمهات بألبانها الحسية فقد غذتنا بألبانها المعنوية تعريفا بعقدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا نحمد الله ونحن عندما كنا على هذا الأمر وهذا المنهج أصبحنا بحمد الله بخير عشنا الأمن والأمان والسلام والإسلام ليست ليس للبدعة مكان بين المسلمين والحمد لله في هذا البلد وإذا حاول أهل البدعة أن يظهروا وجدوا من يكبحهم وجدوا من ينقضهم بل وجدوا من يقاطعهم ويحاربهم ولاءً في الله عز وجل لأهل الإيمان وعداء من أجل الله لأهل الفسق والعصيان ايها الاخوه الكرام من هم أهل السنة والجماعة ما مفهومهم إذن أهل السنة السنة في الأصل هي الطريقة والسيرة والجماعة من الاجتماع والاجماع والتجمع الذي نعرفه من خلال لغتنا العربية ولكن عندما نفحص كلمة أهل السنة والجماعة من حيث المصطلح الشرعي نجد أن أهل السنة والجماعة هم كل من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعليه والتقريرية في, الأمر في أمور العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والمعاملات وسائر شؤون الحياة وتمسكوا بذلك وعضوا عليه بالنواجذ واجتمعوا عليه ولم يتفرقوا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعت قلوبهم على حقيقة الإيمان وجوارحهم على صلاح العمل وأقوالهم على صدق القول عندما قالوا صدقوا وعندما عملوا صلحوا وعندما اعتقدوا صفت عقيدتهم من البدع والخرافات والضلالات فهم إذن أم أهل السنة والجماعة ومتى كان علم الناس بأهل السنة والجماعة متى كان من المؤسس لأهل السنة والجماعة من هو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بذر البذرة الأولى بوجود أهل السنة والجماعة كيف كان ذلك أيها الاخوه الكرام كيف كان ذلك بقوله أن دعا أمته إلى أن يسيروا على منهاجه علمهم بسنته ودعهم إلى الأخذ بها وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه من هم هؤلاء المخاطبون؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول من عرف السنة واجتمع عليها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على ذلك مع من؟ مع من؟ مع قائدهم وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم والآن أعرض لكم بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي جعلتنا نعتقد أن من ترجم لهم بأهل السنة والجماعة هم الذين عناهم القرآن بهذه النصوص القرآنية العظيمة عناهم ببيان حقيقة الأمر الذي هم عليه والمنهج الذي اتبعوه والإمام الذي اقتدوا به وعلمنا سبحانه وتعالى كما علمنا رسوله عليه الصلاة والسلام أن من لم يكن كذلك فليس من أهل السنة والجمالة أولا يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شَطْأَهُ فازره واستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار الله اكبر هذا وصفهم اي في القران وفي التوراة وفي الانجيل وصف هذه الجماعة والذين معه مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معية قلوب ومعية أرواح ومعية أجساد ومعية سلوك ومعية أخلاق ومعية في كل شيء في كل شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فهم الصحابه هذا النص الكريم وقبلوا ولم يعترضوا ولم يبدلوا ولم يغيروا نعم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذن اجماع ولذلك نجد نداءات القرآن الكريم ايها الاخوه الكرام إلى المؤمنين باسم الجماعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله اكبر يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا دائماً يا أيها الذين آمنوا ولم يأتي في القرآن ولا آية واحد تقول يا أيها المؤمن بل يا أيها الذين آمنوا لماذا؟ لأن الإسلام له غرض عظيم في قيام الجماعة له غرض عظيم في قيام الجماعة إذا قامت الجماعة دللت على أن هذا الدين مقبول فطره ومقبول عقلا ومقبول شرعا حتى مقبول في كل شأن من الشر نعم يا أيها الذين آمنوا هذا النداء الموجه للمؤمنين كل المؤمنين لا يفترق أحد عن هذه الجماعة بل يجب عليها أن تقبل عن الله أمره فتمتثل وتقبل عن الله نهيه فتجتنب ولا تتغرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عرف الصحابه هذا النداء فعرفوا انه لا اجتماع الا على ايمان صحيح ولا اجتماع الا على عمل صالح وثابت لا يتبدل ولا تغير ولا يتزعزعه الأحداث الاحداث لا بل ولا تزعزعه الحياه التي يراها الناس من حولهم حياه ترفه وتلذذ وقد يكون اهل الاسلام او بعضهم في حاله عوز وفقر لا لا تزعزعهم انهم ان فقدوا لذه الدنيا وفقدوا نعيم الدنيا فانهم يرجون نعيم لا يزول وشبابا لا يفنى وجنه الخلد الباقيه وهم فيها خالدون ولذلك اثنى الله عليهم اسمعوا ما ذق الله فيه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذا الوصف الذي وصفهم الله به اخرجوا من ديارهم وأموالهم لما لم يتبعوا الأموال والأولاد لما لم يقولوا نحن بحاجة إلى أموالنا نحن بحاجة إلى أبنائنا نحن بحاجة إلى أوطاننا لماذا؟ أولاً لأنهم مقتنعون أنهم ما خلقوا لجمع أموال ولا لتكثير أولاد على حساب الدين والأخلاق نعم طلبوا, طلبوا أن يكونوا أغنياء عما في أيدي الناس طولبوا أن يكونوا سبباً في بقاء نوع الإنسان بالزواج وإنجاب الأولاد لكن إذا كان الأولاد سيكونون سبباً لدخول النار فلا وإذا كانت الأوطان سبباً في دخول النار فلا وإذا كانت الأموال سبباً في دخول النار فلا فليضحوا إذن بالأوطان والأموال والأولاد وعسى الله إذا علم من امرهم صدقاً في النية وصلاحاً في العمل أن يرد إليهم أموالهم وأولادهم وأوطانهم كما فعل سبحانه وتعالى بالمهاجرين أما أعاد الله إلى المهاجرين أوطانهم وأموالهم وأولادهم بلى بلى بلى فاقرأوا القرآن يا إخوة العقيدة إذن أهل السنة والجماعة عندما سلكوا هذا المسلك رضوا بالسنه ورفضوا البدعه رضوا بالجماعه وكرهوا الفرقه لان الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم عرفوا خطوره التفرق فرفضوا التفرق عرفوا قيمة الاجتماع فاجتمعوا أقول لكم شيئاً لا بد أن تعرفوه وأن نعرفه جميعاً هذا الاجتماع الذي سمعوا عليه كان فيه الأبيض كان فيه الأسود كان فيه العربي كان فيه العجمي كان فيه المقيم والمسافر كان فيه المهاجر والانصاري ومع هذا كله هل قالوا لا للبيض إن كانوا سودا ولا للسود إن كانوا بيضا هل قالوا ذلك لا والله لا بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم جمعهم وآخى بينهم وأخذ بيد بلال الحبش ووضعها في يد أبي بكر العربي حتى لا نعرف أن للعنصرية بيننا مكانا وأن هذه الأمة كلما كانت بعيدة عن العنصرية في الدم وكلما كانت بعيدة عن العنصرية في الفكر وكلما كانت بعيدة عن الإقليمية في الوطن كانت احظ بجماعة المسلمين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 ولئلك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم إذا نحن مسلمين عندما نفحص قصة جماعة أهل السنة والجماعة نجد أنهم قرأوا القرآن بدقة قرأوه نعم والله قرأوه واتفقوا عليه اتفقوا عليه نعم عندما قرأوا القرآن وجدوا أن الله تعالى عندما يدعوهم إلى الاجتماع يدعوهم إلى طلب الاتفاق والهداية إلى طريق أهل الخير والإيمان اقرأوا أنتم تقرؤون وترددون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم نقرا وفي الوقت نفسه اسمعوا اسمعوا كيف ربنا سبحانه وتعالى لقن هؤلاء الجماعه الصافيه النقيه الصالحه كيف لقنهم أن يدعوا بدعاء من شأنه أن تبقى لهم هذه الجماعة تبقى نعم تبقى تبقى متى إذا طبقوا ما دعوا به وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم واحد منا يقرأ هذه السورة في كل يوم وليلة كم نقرأها؟ كم يا أخواني؟ الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث العشاء أربع الفجر إثنتان مجموع سبعة عشر هذه في الفريضة فقط نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انعم الله عليهم بماذا قولوا لي انعم الله عليهم باي شيء بالاموال الكثيره حازها قارون الكافر بالسلطان العظيم والتحدي لخلق الله فرعون كافر في النار وهو اطغى وأكبر من حكم في الأرض من الطغاة والمجرمين هو والنمروذ بن كنعان الذين دارهم جهنم وبئس نهاية بالتجارة أبي بن خلف تاجر أهل مكة المال والولد الوليد بن المغيره كلهم كفر أنعم الله عليهم بماذا بالإسلام أنعم الله عليهم بالإسلام بشهاده القرآن قرأوا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بل أقول وأنعم الله عليهم بوحدة القلوب فيما بينهم على التوحيد الخالص والعمل الصالح اسمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم, فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله أكبر هم أدركوا أدركوا النعمة وأنها نعمة لا تفوقها نعمة ولذلك عظمت في نفوسهم لا بل ولذلك مات من مات منهم في سبيل إعلائها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهم اهل السنه والجماعه هم الذين قرؤوا تلك الايه العظيمه من سوره الانعام اقرؤوها وتدبروها اقرؤوها وتدبروها الا انها هي التي تحدد مفهوم اهل السنه والجماعه على حقيقتهم ما هذه الآية الكريمه ما هي هي قول الله سبحانه وتعالى ولا يا اعوذ بالله من الشطار دي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 هذه سلعة العظيمة قال العلماء إن المقصود بالسبل هنا هي سبل الضلالة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بين أصحابه فخط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا متعرجة وعن يساره خطوطا متعرجة وقال عن الخط المستقيم هذا سبيل الله وعن الخطوط المتعرجة وهذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية وأن هذا صلاطي مستقيما فاتبعوك تعالوا بنا ننظر إلى آية كريمة أخرى عرفها أهل السنة والجماعة فكانوا فعلا على وصفهم جماعة على الحق والإيمان سواء منهم من استقام على الحق من الأمة بأجمعها امه الإجابة أو من العلماء المحققين أو من المجاهدين الذين جاهدوا وأجمعوا على هذا الأمر اتفقوا عليه ولم يفروا من الزحف قرأوا هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى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 الفئة الفلانية والجماعة الفلانية والطائفة الفلانية لا لن تترك اسمعوا هذا الكلام العظيم والذي فقهه اهل السنة والجماعة فقها عظيما ولذلك حاذروا حاذروا أن يصيبهم ما توعد الله بي من يشاقق من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين حاذروا ذلك ولذلك نجحوا نجحوا وطبقت مملكه الاسلام في اقل من 25 وعشرين عاما طبقت ثلاثه ارباع معروفين ثلاثه ارباع معروفين ليش لان الاسلام كان هو الذي يحكم هو الذي يرتب العقيده فلا يسمح للبدعه ان تدخل وهو الذي ينظم العبادة فلا يسمح للمعصية أن تدخل وهو الذي يرتب للأخلاق فلا يسمح للفاحشة أن تدخل هو هو الإسلام الذي ينظم وهو الذي يرتب وهو الذي استجيب له فأجاب الله لمن استجاب له تعالوا بنا ننظر إلى أهل السنة والجماعة من خلال السنة النبوية لأن الوقت أراه يسارعنا السنه النبويه هل اهل السنه هل اهل السنه والجماعه على وفاق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ام على خلاف كانوا مع القران على وفاق كما سمعنا على وفاق واتفاق ما ردوا على الله امرا ما ردوا على الله شرعا ما ردوا على الله خلقه قبلوا الدين كله كله كله وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه اتبعوه كله ما ردوا على الله امرا لا والله ولذلك كانوا ايضا مع السنه على وفاق ماذا قالت السنه عن اهل السنه والجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام لامته لاصحابه عندما وعضهم موعظة كما حدث العرباض المسار رضي الله عنه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا يا رسول الله إنها موعظة مودع أو كأنها موعظة مودع فاوصنا قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله هذا الكلام تلقوه بالتسليم ام ترددوا تلقوه بالتسليم تلقوه بالتسليم وقبلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم موعودة قبيلها فعليكم بسنته. هذه السنة التي قال لهم عليها، قال لهم عنها، عليكم بسنته. هل هي بأمره وحده، أم بأمر الله سبحانه وتعالى لنا أن نأخذ بها وبأمره؟ هو عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. اسمعوا ماذا قال الله بسنته صلى الله عليه وسلم.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 كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وماذا عن رسول الله في أسوته؟ رسول الله نعم في أسوته في كل شيء إن جئت تسأل عن الاعتدال في الاعتقاد وجدته وجدت تسأل عن الاعتدال في العبادة وجدته. تسأل عن الاعتدال في الاخلاق وجدته في الانفاق وجدته في كل شيء وجدته وسطا كما وصف الله هذه الامه بقوله وكذلك جعلناكم امه وسطا وسطا عدل الخيار لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخاطب امته لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وتعالوا بنا الى السنه من جانب اخر في موضوع في نقطه اخرى هل سمعها الصحابه وعمقوا فيها النظر وتحاشوا ان يقعوا في خلافها نعم ماذا قال عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي يا اخواني يا احبابنا في الله والله الذي لا اله غيره لو عرضنا كثيرا من اعمال المسلمين وأقوالهم ومعتقداتهم اليوم عرضناها على ما كان عليه رسول الله وأصحابه والله لما شهد عالم محق بان هذا من هدي رسول الله وسأذكر لكم بعضا حتى لا نكون جلينا على أحد وحتى تكون الرؤية أمامنا واضحه فهل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليها وكان عليها أصحابه هل من سنته تفرق القلوب هل من سنته صلى الله عليه وسلم هذا الشا... هذه التشاحن وهذا التباغض وهذا التدابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الاخاء فيما بيننا لا تحسدوا لا تباغضوا لا تدابروا لا تناجشوا يقول هذا لا لا وفي المسلمين من يقول بلى بلى بلى سنتباغض سنتدابر سنتطاحن سن... عجيب وأين سنة الرسول فيكم وتعاربنا تعاربنا يا امه الإسلام عندما نأتي ونبحث في أمر هذه العقيدة العقيدة الشريفة العقيدة المنيفة ماذا تدع في الدين في أمر العقيدة في مجتمع المسلمين اليوم أي شيء حصل من الابتداع في أمر العقيدة اسمعوا هذه المصائب التي الآن عمت وطمت في كثير من بلاد المسلمين من التوافع حول القبور لا بل ومن النذو النذور لأصحاب القبور والذبح لهم وللجن للسحرة والكهنة جن يذهب الإنسان إلى كاهن أو إلى ساحر ويقول له اذبح كبش أسود أو ذيكن أسود وووو وصلك إلى ظالتك التي تنتقى إنها وعات عليك إلى كاهن فهل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الذي يجري اليوم في بلاد المسلمين الا ما عصى ربي هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام؟ تعالوا بنا تعالوا بنا ننظر إلى المعاصي الموجودة اليوم في كثير من المسلمات من مجتمع المسلمين تبرج وسفور واختلاط بين الجنسين هل هذا من من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قران القران ولا لا أقرأ, أقرأ أنا عليكم اذكركم اذكركم يقول الله تعالى ولا تبرجوا تبرج الجاهليه الاولى والتي تتبرج اتبعت من اخذت بطريقه عائشه الكريمه وفاطمة الزهراء هل اخذت بطريقه الصحابيات الكريمات امهات المؤمنين وغيرهن لا والله لان الله يقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن تعالوا بنا يا إخوان تعالوا ننظر الى طريقه اهل السنه والجماعه في التعامل المالي التعامل المالي نعم التعامل المالي هل تعامل اصحاب رسول الله واهل السنه والجماعه الصادقون هل تعاملوا بالربا هل تعاملوا بالربا يا مسلمون والله ان من قال ان اهل السنه اهل الحق اهل الحق منهم اهل السنه والجماعه انا اقصد المتبعين المنقذين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد ظلمهم ابو بكر لله عليه لله دره أبو بكر, ابو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الامام وهذا التقي وهذا الصحابي الجليل بل خير الامه بعد نبيها قولوا لي يا اخواني ابو بكر من هو هذا الذي لما جاء له مكاتبه بطعام كان اذا اتى له بطعام سأله من أين فإن كان من حلال طيب إلا رد فأخذ ذات مرة من طعام اتى به قبل أن يسأله فلما سال قال من أين قال هذا طعام تكهنت لأناس في الجاهلية والآن أعطوني إياه وجئت به إليك فقام رضي الله عنه وأدخل يده في فيه حتى يخرج كل ما في بطنه لتخرج تلك اللقمة التي يقول والله لو لم تخرج إلا وروح معها لفعلت قيل له كيف تفعل يرحمك الله قال أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به بالله عليكم يا إخواني هذا الجيل الذي فهم الإسلام على هذه الحقيقة ألا يحق له أن يسمى بهذا الوصف العظيم أهل السنة والجماعة بلى والله وجماعة أثنى الله عليهم في القرآن الكريم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 اولئك هم المؤمنون حقا نعم تعالوا بنا ننظر الى اهل السنه في السنه ومع السنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد انا اسال المؤرخين وأسأل المثقفين واسال متعلمين والعلماء اعطوني واحدا من الصحابه احدث في الدين بدعه ودعائره واحد من الصحابه بس واحد لا يوجد لانهم عرفوا ان احداثهم في في دين الله مشاقة لله ولرسوله مشاقة ومقاطعه وخروج على جماعه المسلمين كيف يحدث كيف يحدث فيه امامه القران كامل امامه السنه كامله امامه الدين كامل جاءه الدين حدد معالم العقيده حدد معالم العباده حدد معالم السياسه حدد معالم الاقتصاد حدد معالم الاجتماع حدد كل معالم الحياه ماذا بقي لمبتدعي ان يبتدعوا اللهم الا ان يقولوا انهم يريدون ان ياخذوا الاسلام شيئا فشيئا ينقضوه عروه عروه حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله وهذا في اخر الزمان اما الدين الاسلامي فما دامت امه الاسلام باقيه وعقيده التوحيد باقيه فسوف لن يصل العلمانيون المجرمون ولا الماسونيون المجرمون لن يصلوا الى اهدافهم ما دام اهل السنه والجماعه القائمين إن شاء الله فهل تعدون أيها الاخوه الكرام أن تتمسكوا بهدي السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن تكونوا منهم هل اهل السنة والجماعة هم الذين سمعوا قول رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد طيب الذي يجري الآن في وقتنا الحاضر مثلا في رجل في شهر رجب ماذا تسمعون عن شهر رجب والرجبيات والذين ياتون الى اماكن معينه يقولون انهم يريدون ان يقيموا خصائص رجب واعمال رجب وفي ليله النصف من شعبان ماذا يكون وفي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون بالله عليكم هذا من من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم صار الرسول كل من, من من من من الصحابه من من سلف الأمة الصالحين من هو الذي جاء لنا بعبادة خاصة برجب وعبادة خاصة بليلة نصف شعبان وحياء ليلة المولد مولد النبوي الشريف أستغفر الله إنهم الذين يقلدون النصارى في الاحتفال بمولد عيسى بن مريم نعم هؤلاء هم الذين يحيون ليلة المولد النبوي وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له مناسبات عظيمات لم يحتفل لم يحتفل بها بنفسه ولم يحتفل بها أصحابه من بعده ما عرف أن الصحابه قاموا ليلة للمعراج ولا ليلة للهجره ولا ليلة للمولد النبوي الشريف ما عرف هذا إذن فهل نحن بحاجة إلى دراسة مفهوم أهل السنة والجماعة نعم وقد عرفنا أن أهل السنة والجماعة مسكوا بالقرآن وطبقوه ومسكوا بالسنة وطبقوها نعم سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا القول الشريف منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلم يحدثوا وعرفوا أن هذه الأمة سيكون ستفترق على ثلاث سبع فرقة كلها في النار إلا واحدة فنظروا إلى ذي الواحدة وهي من كان على من كان عليه هو وأصحابه فبقوا على ما كان عليه محمد وأصحابه وهكذا يجب علينا نحن إن شاء الله أن نكون كذلك ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا هذه الدعوة هي التي جعلت أهل السنة والجماعة لا زالوا بقين بحمد الله وعلى تراب هذه البلاد وعلى أرض هذه البلاد بل, وب... بل وبتأييد قوي ورشيد من ولاه الامر وعلماء هذه الأمة بفضل الله وكرمه نحن نحس ونشعر بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية بان أهل السنة أحياه ما ماتوا من لا ولا ينقرض بإذن الله تبارك وتعالى ولكن أين مكانهم ما زمانه الدنيا كلها زمان والأرض كلها أرضهم ليس لاهل السنه مكان معين ولا زمان معين إلا أننا إذا بحثنا عنهم كواقع قد لا نجدهم إلا في أماكن معينه قد نجد حبيبات قليلا من الناس وهم أقليات في بعض البلاد في البلاد الأخرى. أما في بلاد العقيدة والشريعة فالحمد لله الذي جعلنا نراهم واضحين بمعالم سلوكهم ومعتقدهم وأخلاقهم إذن ما هي ابرز علامات أهل السنة والجماعة حتى نقول لأنفسنا عسى أن نكون منهم ما هي أبرز هذه العلامات قلت ما هي أبرز علامات وجود هذه الجماعة المؤمنة الطيبة النقيه الصافية الصالحة التي هي امتداد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أول معلم من معالم وجود هذه الجماعة في هذا العصر وفي هذا الوقت المشحون بالشرور والفتن والبدع والخرافات اول معلم من معالم وجودها هو تعظيم ما عظم الله ورسوله من امور العقيده والشريعه والاخلاق وسائر الشموع اذا رايت انسانا يعظم امر الله ولا يتردد في قبول شيء عن الله ورسوله فاعلم انه من هذه الطائفه المنصوره اهل السنه هذا شيء مهم مهم جدا إذا رأيت الإنسان يحب دين الله ويتفانى فيه يتعلمه ويعلمه ويرغب فيه ويدعو إليه وينصره وينصر من قام به فاعلم أنه من هذه الفئة الطيبة والطائفة المباركة الأمر الثاني والمعلم الثاني حبهم للمؤمنين حبك للمؤمنين لايمان حبك له لإيمانه وعلى رأسهم إمام المؤمنين وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حبك للصحابة الكرام نضوان الله عليهم نقرأ في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عند قول الله تعالى في اخر سوره الفتح ليغيظ بهم الكفار قال الإمام مالك رحمه الله من غاضه أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية لأنه ما الذي جعله يبغض أصحاب رسول الله إلا أنهم مؤمنون إلا أنهم محققون الإيمان وهو منافق منافق اعتقادياً قلبه مشحون من البغض لأبي بكر وعمر وعثمان مشحون إذن فليلحق بعبد الله بن أبي بن سلول وباخوانه تبغض ابا بكر تبغض من اثنى الله عليه في القران الكريم ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله يكون مع الفجار ها الله يكون مع من يبغض يا ناس أنا أريد أن أفهم أفهم إذا لم يكن أحد حقيقا بالمحبة كأبي بكر فمن هو إذن؟ وكعمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل في ساعه العسرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قويت شوكة الإسلام لما أسلم عمر وظهر الإسلام بعد أن كان سرا صار علانية بالله عز وجل ثم بإسلام عمر يا إخواني وفي من ينتسب للإسلام اليوم من يلعن أبا بكر وعمر صباحاً ومساء فهل هؤلاء يسمون من أهل السنة والجماعة؟ لا والله ليسوا من أهل السنة ولا من الجماعة طيب إذا معلم آخر ودليل آخر من دلائل أهل السنة والجماعة إذا رأيت المسلم يبغض البدعه يكرهها ويرفضها وينادي بالابتعاد عنها فاعلم انه من اهل السنه والجماعه اما اذا رايته يدافع عنها او على الاقل يسكت عنها فاعلم ان في قلبه مرض وما اكثرهم لا أكثرهم الله اقول لكم شيئا لقد طلب مني في بعض بلاد المسلمين في بلد مسلم طلب مني أن أزور الكهان والسحرة وأن أبارك أعمالهم. قيل لي أرأيت لو زرتهم وقلت لهم كلاما يتفق مع واقع ما أفاد منهم العالم أفاد السحرة ماذا؟ أتدرون ما الذي أفاده السحرة؟ أتدرون ما الذي أفاده الكهنة؟ شكك الناس في رحمة الله لعباده. فكان الكاهن أرحم من الله وكان الساحر أرحم من الله عندما عالج المريض على حد زعمه وعندما دل المسروق منه على ضالته أصبح الكاهن والساحر شيء عظيم في حياة الناس لا والله بل هو الضال المضل والعياذ بالله إذن يا إخواني أب من أبرز دلالات على أهل السنة والجماعة أن ترى البدعه شراً مستطيراً وأن تحذر منها وتحاذرها حتى لا تقع ولا يوجد له وجود أقول لكم شيئا آخر دلوا ولا تأمركم على المبتدعين دلوا ولا تأمركم على الكهنة والسحره اعينوه فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى في هذا البلد دولتكم حفظها الله من كل سوء تطالبكم بأن تتعاون معها في مطاردة الباطل في البدعة والقضى عليها وفي الخرافة والقضى عليها لا تتركوا المبتدعين يلعبون دورهم في بلادنا ونحن نتفرج ومن أعظم علامات أهل السنة والجماعة أن تراهم معتدلين في النظرة إلى أمر الدين لا غلو في الصالحين ولا جفاء بل هو الاعتدال الاعتدال في كل شيء وخاصة في اهل الايمان لا نغلو لا نرفع الناس فوق منازلهم ولا نشهد لاحد بجنه ولا بنار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا تغلو لا تقل فلان الى الجنه على طول يا اخي اتق الله ماذا عن ماذا عندك من علم الغيب ثم من اعظم ملامح أهل السنة والجماعة الاجتماع على أمة الإسلام وعدم الخروج عليهم مداموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون فينا الصلاة فإن الخروج على أئمام المسلمين يعتبر خروجا على طريقة أهل السنة والجماعة ذلكم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 فارجعوا إلى الكتاب والسنه وعليكم ان تسمعوا وتطيعوا ولو ضربت ظهوركم ولو اخذت اموالكم ما دام دين الله قائما وما دامت الأمة مجتمعه عليهم فعليكم ان تجتمعوا عليهم ما دام الاسلام معلنا الله أكبر للصلاه حي على الصلاه الصوم قائم والحج قائم والإسلام قائم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم والشريعة حاكمه قولوا لي بربكم ماذا تريدون نعم أنا أعلم أن هناك فئاما من, من الناس همهم أن تزهو الدنيا وأن تعلو كلمة الناس في هذه الحياة وإن كان من كان منهم يريدون أن يكون للمنافق كلمة ويريدون أن يكون للمبتدع كلمة ويريدون أن يكون للفاسق كلمة لا لا هذا كلام يسمى خرق خرق في نظام الاسلام وتفتيت لجماعه المسلمين ما دام المسلمون مجتمعين على هذا الدين القويم فلا نسمح لان ينادى بغير الاسلام في اي جانب من جوانب حياتنا فالاسلام هو ديننا الله ربنا والاسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا اذا اهل السنه والجماعه ينادوننا بتاريخهم الابيض الذي عرفناه وبواقع وجود من يوجد منهم في هذه الحياه ينادوننا بان نتفق على القران والسنه منهجا لحياتنا في كل شأن من الشؤون بقي ان اعرف من هم الذين خرجوا على اهل السنه والجماعه في مجتمع المسلمين اليوم من هم اهل البدع اهل البدعه والخرافه والاهواء واتباع الاهواء ثانيا اولئك الذين تفرقوا حول عقيده التوحيد وحول عقيده الايمان من من الفرق الضاله كالجهميه والمعتزله والخوارج والقدريه وغلات العصات المجرمين من اهل البدع والخرافات الغلاة المرجع هؤلاء كلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ولا يجوز لنا أن نقول لهم أنهم قريبون من أهل السنة والجماعة حتى يرجعوا إلى العقيدة الصافية الصحيحة وكذلك هؤلاء الفجر والغوغائيون والمجرمون والفجار الذين يريدون أن يذاعوا ويشاع المنكر هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة إذن فلنحذر هؤلاء الفئات من الناس ونعلم انهم ان ظهرت لهم رؤوس معاذ الله ان يظهر لهم رؤوس فاسالوا عن اهل السنه اين يكون مكانهم فاتقوا الله ايها الاخوه وتمسكوا بهدي الاسلام ودعوه الايمان وخذوا بمنهج هذا السلف الصالح القويم الذي سار عليه اهل السنه والجماعه ولولا ان الوقت قد ضاق لواصلت الحديث ولكن اسال الله ان يوفقني وإياكم للقاء قادم إن شاء الله حتى نستكمل جوانب حديثنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا سخطك ومناهيك وأرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا التناب اللهم وفق ولا تامرنا لما تحب وترضى وارزقهم البطانه الصالحة التي تذكرهم اذا نسوا وتعينهم في نواب الحق هذا الجلال والاكرام اللهم واتظاهر المسلمين اللهم ردهم اليك ردا جميلا برحمتك ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالم نشكر لصاحب الفضيله الشيخ محمد بن حسن الدراعي على ما تكلم به حول هذا الموضوع المهم الا وهو مفهوم اهل السنه والجماعه في ضوء الكتاب والسنه نستعرض بعض الاسئله يقول تعلمون حفظكم الله ان العالم الاسلامي فيه منكرات عظيمه ومخرجه عن الدين وهؤلاء الناس في حاجة إلى القدوة الحسنة وفي هذا الوقت أخذت القنوات الفضائية الوقت العظيم على أكثر الناس والسؤال ما هو دور علماء أهل السنة والجماعة في استغلال هذه القنوات لتوجيه المسلمين وتبصيرهم بأمر عقيدتهم وامور دينهم باختصار أعتقد أن دورة علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة أن يبرزوا هذه الحقيقة التي نبهت عليها من خلال الآيات القرآنية والحديث النبوي للأمة وأن تكشف هذه الأمة عن الزيف الذي ظهر بنداءات كثيرة تحت مظله الحرية الدينية وحرية الأديان وكذلك عن زيف أولئك الذين يقولون عن سماحة الإسلام ويسره ويريدون أن يعطوا تنازلات عن هذا في هذا الدين عن كثير من الأمور حتى يجعلوا الإسلام اسما لا حقيقة له. على علماء الإسلام أن يعرفوا عدوهم كيف ومن أين يأتيهم، ونحن نعلم أن القضية الآن ما لم تعد الآن قضية نصارى ولا يهود. ولا شيوعيين بل اصبحت الآن القضية قضية من يزعمون أنهم من علماء الإسلام ومع هذا كله فهم الآن يجلسون على كراسي الكلام في هذه الفضائيات ويتحدثون إلى الناس عن الإسلام بأنه دين يجب أن يسير مع موضة العصر ولو ترك الناس عقيدة التوحيد على حقيقتها واكتفوا بمجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بأعسنتهم ولو لم يوافقوها بأعمالهم ومعتقداتهم يقول مما لا شك فيه أن النجاة والخلاصة والعودة إلى المجد الإسلامي الضائع الذي بناه الأوائل هو في اتباع منهج أهل السنة والجماعة ولكن كيف السبيل إلى ذلك في وقت ضغط فيه بعض الشعوب وخرجت عن عن هذا المنهج القويم وتبنت بدعا وخرافات ووجد من بعض ولاتهم من يؤيد هذه البدع يقول أين لنا بإمام مثل الامام محمد بن عبد الوهاب وكيف ندعو المسلمين في هذه البلدان للمنهج السليم والعقيده السليمه وهم يرون ائمتهم تبعا للفرق الضاله نرجو الايضاح يا أخي نحن اولا إن كنا سنتحدث عن الأمر في هذه البلاد فالأمر ميسور والحمد لله إذا كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قد مات فقد ترك له ذرية طيبة من العلماء الأفاضل في هذا البلد ونحن لا نحب أن نسمي ولكن نكتفي بمجرد أن نقول إن هناك والحمد لله من أخذ بطريقة الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة والشيخ محمد لم يأتي بجديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا في دينه ولا في الشيء الذي جاء من عند ربه لا والله بل إنني كنت أتمنى على كل من أراد أن يشكك في الشيخ محمد أن يقرأ كتاب التوحيد من مرة وحدة فقط يقرأه بس بتدبر ما قرأت في كتاب التوحيد كلاما لأحد غير الآيات القرآنية ولا حديث النبوية والصحيح من أقوال السلف الصالح رضي الله عنه ما قرأنا كلاما ملفوفا ولا كلاما مستطرد مستطردا بل هو كلام مرتب ومرقم وجاء في أساليب واضحة جدا فالشيخ محمد مثلا لا تقل لي انه انتهى وذهب لا جاء من بعده ائمه جاء ائمه حملوا ارواحهم على كفهم وبذلوا في سبيل هذا الدين ما بذلوا حتى ان منهم من قتل في سبيل هذا الدين قتل قتلهم من اهل البدع وأهل الضلالات والخرافات في كثير من بلاد المسلمين كم تعرض اناس من اخواننا من الدعاه الى الله للقتل والأذى كم أما في هذا البلد والحمد لله فراية التوحيد مرفوعة يبقى على المسلمين في هذا البلد أن يثقوا في علمائهم ونحسن يحسنوا الظن فيهم ودعوني أكون معكم صريحا الآن كثير من المثقفين والشباب يسمعون لأراجيف المرجفين من الخارج حول علماء هذا البلد وأذكر مرة جمعني في مجلس ببعض الناس واحد قال لي هل هناك من ترشحه لقيادة الشباب في هذا العصر؟ قلت نعم أذكر لك فلان وفلان وفلان وفلان ذكرت له أربعة أشخاص من علمائنا أتدرون ماذا رد عليه هذا الأقول الذي قلت له في المجلس نفسه قلت له إنك سفيه هذا السفيه قال هؤلاء لم يفقهوا لم يعرفوا فقه الواقع قلت ما فقه الواقع يا سفيه قل لي اقول لك فلان بالذات الان لو سالت عن اخبار العالم الاسلامي الذي يعيش منهم من كان اقليات في اوروبا وفي امريكا وفي روسيا وفي الصين لاعطاك اخبار ما عرفتها انت ولا ولا من كان من امثالك ممن يدعي ان مثقف ثقافه اسلاميه متابعين أحوال اخوانهم في الإسلام لا بل ويرسلون لهم المدد المادي والدعاء يسندونهم ويعينونهم فكيف تقول لي إنهم فهمين فقه الواقع وش فقه الواقع يا أخي فاذا يا أخي عندما نقول إن الإسلام يحتاج فعلا إلى علمائه نعم وعلماء هذا الدين يجب فعلا أن يتحملوا مسؤوليتهم لكن إذا كانت هناك بلاد حكامها أو علماءها القائمون فيها إذا كانوا ضد من يريد أن يتمسك بالعقيدة الصحيحة فما عليه الا ان يتمسك بنفسه, بنفسه ولو على الاقل بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فعليك بنفسك ولو أن تعظ بشجرة وحدك حتى تلقى الله وانت على عقدة التوحيد على الإسلام فأنت يا أخي إذا لم تجد من يعينك فليس معنى ذلك أن تسير مع الغوغائيين والجهله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعا إم يقول إن أحسن الناس احسنت وإن أساءوا أساءت ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا لا تتبعوا إساءتهم أو كما قال عليه الصلاه والسلام فالمسألة يا أخي جهود تبذل من كل واحد يستطيع العالم المثقف رجل الإعلام المد... المعلم المعلمة كل في مجالك كل ولا تنسوا البيوت الأسر يا أخي البيوت البيوت الأم والأب عليهم واجب يسألوا أولادهم ماذا حصلتم عليه في المدسة ماذا قلتم ماذا قيل, ماذا قيل لكم أنا أعرف أن هناك بعض المدرسين الآن ينفذ السموم في روع أبنائنا في جامعات بعض الجامعات وبعض المدارس فهل استطاع الآباء أن يكتشفوا هؤلاء المجرمين وأن يرفعوا أمرهم إلى ولات الأمر من في وزارة المعارف في جامعاتنا المتعددة في رئاسه تعليم البنات هل رفعوا؟ هل رفع لهم عن هؤلاء؟ أما كوننا نقول متى يأتي؟ تبغون الناس يجولكم من السماء من الملائشة يشتغلون عنكم انتم انتم مكلفون بهذه الامانه وقد افتتحت حديثي معكم بأن هذا الدين امانه في اعناقنا وما دام في اعناقنا فلن نسترد حقه ومجده المضاع لن نسترده بمجرد الكلام وانما بان توجد الطائفه المنصوره الناجية من البدع والخرافات تعيش بنفسها وتعيش لاسلامها وباسلامها ما تتعيش بالاسلام ما تاكل بالاسلام لا تعيش للاسلام وهذه حقيقه يجب نفهمها جيدا لان بعض الناس فعلا استطاع ان يصل الى ما يريد من اطماع ماديه ويحصل على مناصب يحصل على اموال لانه متمسك بكلمه الاسلام والدعوة الى الاسلام ولكن هو كذاب فلو كان صادقا في نفسه لوجدتموه لو يكون قدوة طيبة في كل خير ويبتعد عن الرذائل وسفساف الأمور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا تأخذه في الله لو متلاعب.